قال ما مناك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهدق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فَأَخْرِجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنزِلْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قَالَ فَبِنا أَغْوَيْتَ لِأَكْثَرِ النَّاسِ عَن سِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ من فيهم ومن خلفهم من ايمان وعن شمالهم من شنائين ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مدوما مدحورا لمن تداك منهم لان امن جهنما منكم اجمعين جَنَّتَكَ كُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَذَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَن الشجره تبدلت لهما ما شاءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهم ربنا الا ان انهكما ان تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين